بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خوي بخشن مهربان إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم بقمان إيما نوح ما زكي و پێمان وت کە هۆزەکەت بێدار بکەرەوە پێش ئەوەی زای سزای سەختیان تووش ببێ قالە یا قوم انی لکم نذیر مبین نوح وتی ئەی گەلی خۆم بەڕاستی من پێغەمبەر و ترسێنەرێکی ئاشکران بۆ ئێوە ئناعبدو اڵڵاه الله و ئطیعون کە هەر خوا خواب و ليب ترسن وفرمان بري من بكان يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون تا خواله گناه هکان تان خوش ببه و بزندوید تان هیلیت و تا کاتی دیاری کریو مردن تان بگو کاتی سزای خواک هاد دوان آکوه اگر بتان زانی ربی قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا و تی ای پروردگارم من گلکی خوامن بپنهانی بانکر بشو بروش فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَتَا بَانْقِمْ دَكَرْدُنْ أَوَانْ زُورْتِرْ دُورْ أَكَوْتِنَوَ لَيَمْ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصبوا واستكبروا استكبروا. وبيجمان من هركت بنجم ذكردن ببروا هنا تاليا <تصفيق> خوش ببيت أوان پنذيا ذكر بجوت كيان دا وفوشك كان يان ددا بسروت ساويان و بردوام دبون لبی باوریدا و سەرچێشیان دکر چون سرچیشی سر اک ثم انی دعوتهم جهارا پاشان با آشکره بانگم کردن ثم انی اعلنت لهم و لهم اسرارا اینزا دەمێک بوم آشکرا دەکردن دەمێک بۆم بوم پنهان بە کردن، تەواو پنهان کردن یا چی تواو؟ فقلت استغفرو ربکم انهو کان غفارا او بکەن لە داوائی لی خوشبون زۆر لپروردگارتان، براستی پروردگارتان يُرْسِلُ لِلسَّمَاءِ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا إِن جَاءَ أَغْرَوَابٌ كَنَبَرَانِ خُرُمٌ لِذِمَتَانٍ بُدَبَارِنَ وَيُمْدِرُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا و سامانو کری زورتان پیدا بخشه و باخو باخاتی زورتان پیدا داد و زوگ آوی زورتان ما مالکم لا ترجون لله وقارا او چی ناترسن لشکو گوره اخوا. و قد خلقكم اطوارا لکات ایگ دا کدرستی کردون بسان قۆناغێک أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا آيَ نَابِي نَنْكَ أَخْوَاتُونَ حَوْدْ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سراجا روجي شجرا وبتلا والله أنبتكم من الأرض نباتا وخواه أيوه رواند ولزوي برواندن ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا لباشا عندتان باتوا ناوي ودرتان دهينيتوا ودرتان دهينيت ولي والله جعل لكم الأرض بساطا خوزي بوراخستون لتسلكوا منها سبلا فجاجا تاها تتوبكا برقكرا وكاندا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده نحوتی ای پروردگارم به جمآن گل کم به فرمانی کردم و شیان کوتن کمالو من دالی دی پنجان دوا زیان نبی و مکوومکران کبارا و فرو فلی زور جوریان کرد. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَوَتْيَانْ دَسْهَا النَّجْرٍ لَبُتُوخَ وَاكَانْتَانْ وَدَسْهَا النَّجْرٍ لَبَرِسْتِنِي وَدُّو سُوَاعُ يَغُوثُ يَعُوقُ نَسَرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا وَبَرَاسْتِي أَوَانَ الزُّرْ خَلْجِيًا قُمْرَا كَرْدْ خَوَايَ أَمْسْتَمْكَارَانَ لَقُمْرَايِ زِيَاتِرْ هِي سِتْرِيًا بوزور مَكَا ما خطيئتهم أغرقوا فأدخلون رم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. بهوي جناها كان بزريان خنتيانران إن زخرانا يارمتي دريت يندسنا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نوح فرمي أي بروادكار ما هي على السرزويه هذك سجل إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا چونکە بێگومان ئەگەر اگر تو لێبێنیت بەندەکانی بندکانی تو گمرادکن و هر من دالی تاوان باری سفاز نکر خنوا. رب اغفر لی و لی والدن ی و لمن دخل بیتی مؤمنا و ولا تز د وين إلا اي ئەی خوش وردگارم خۆشب بە لە خۆم و باوکم و داکەم و لەو کەسەکە دێتە ماڵم بە بڕواداریەوەوەلا هەموو و ژناانی ئیماندار و بەشستەمکاران <تصفيق>